يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه, فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغض في الخمر والمسير، في الخمر والمسير، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منه؟ وأطيع الله وأطيع الرسول وحذروا، فإن توليت فاعلم أنما على رسولنا البلاغ المبين.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 فما قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتلا من النعم يحكم به ذو عدل منكم هدياً بالغ الكعبة هدياً بالغ الكعبة أم كفارة طعام ساكين أوعدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو